هل يجوز الصلاة في مسجد بيه ضريح؟ طبعاً يجوز لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله تجوز، في فيها تجوز لأن في مسجد سيدنا رسول الله أجمع عليها وفيها سيدنا عمر لي خاصية بالنبي لا، فيها سيدنا عمر، فيه سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو حلوة خالص. ما حكموا الصراء بالمسجد الذي بيه اضرح الصراء جائز والمسجد جائز والضرح جائز وبنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد على قبر ابي بصير ومال ايه المنه عنه في البخاري دعم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم واولياء المساجد يعني يسجدون اليها يعني قالوا قالت اليهود عزير نبن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله سجدوا إليه ولما تروح المسيكان تريدهم بيسجدوا القبر بطرس لكن ابن مسجد كده على المقبرة ده جائز يقول الشيخ البيضاوي وهو من القروبات ففي فرق ما بين مسجد بمعنى سجد إليه وما بين بنين عليه مسجده أما الهصة دي جات إزاي جات ان في جماعة ظهروا اسمها الوهدية يريدين يخرجوا من الخلافة العثمانية النبي بيقول ما حدش يخرج عن الخليفة طبع خرج عليه ازاي؟ يا طرى يا هلطرى اكفروا طبع كفروا ازاي؟ انهم بحاجة اكفروا قال يا ايوب ايزا نقول ان هو بنى مسجد على الضريح وهو ده معنى الحديث عشان نقول عليهم كفار وادام كفار وهيدخلوا النار يبقى احنا نعمل انهيار ونضربهم بالقنابل بنار. فعملوا كده وقتلوهم وقرروا على الدار الاسمانية وتعاونوا مع الانجليز والفرنسوية وتعاونوا مع الانجليز والفرنسوية وفتنا عن نياء صماء الى يومنا هذا وإحنا بنستصرخ في المسلمين يا مسلمين التفتوا لطرسكم شوفوا ابن حجر قال ايه شوفوا البيضاوي قال ايه شوفوا الشوكاني قال ايه التفتوا ما تقرب فتر هل الصلاة وإحنا فيه لك الوقت من دول هل الصلاة في مسجد فيه الغريع الجائز ألا هو ده دين الله أمت علينا ديننا أنا الله أيوة جائز وورط في السنة حديث ابو بصيره تعملوا فيه ايه؟ انتو مش بتتبعوا السنة؟ ايش معنى الحديث لا مخبهينو اخرجوا موسى بن هقبة بسندن صحيح عن المسور بن مكرمة مالو ايه الحكاية اللي حصل فاتن وايه كلهم يقول ما انت مجدش للشيخ علي ليه؟ قال لي عم ده المسجد فيه ضريح جول طب الضريح فاضي <تصفيق> ده <تصفيق> السلطان حسن ده اهو اتقتل وراح في دهي ده مفيش فاضي بقى مفيش حد ما واحد بقول لكم انا عايز افهم هما متضايقين من علماء الازهر ليه قال لي سبب بسيط اخواننا بيقولوا يا اخواننا انتوا علماء بعد اسبوعين اسبوعين بس يدخل معاهم الواد من دول يا رب لحياته يا اثر ينقض مراته يقرا نيل الاوطار او يقرا ابن عثيمين او يقرا ابن باز او يقرا احاديث الضعيفه الصحيحه للالباني وبعاد كده ماشي فهو بيقول انا خديك عالم في اسبوعين وانت بتقوله انا خديك عالم في ثلاثين سنة يبعي طوع مين تقول لا طوع ابو اسبوعين اصدق اصدق اصدق بس هي اقرى طريق الى الله لانه سيتكلم في جين الله من لا يدري بغير عدن وهو يحسب انه يحسن صمحا وصحيح يهو يا لطير لانو عن يتكلم اهو بالكتاب والسنة وعلى حديث والضعيف والضعيفة وقال رسول الله احذر يا ابن خد بالك في حدك كبير انت مش ياخد بالك منه ازا ما هو هذه لها حديث الضعيفة هذه لها حديث الصحيحة والدين فيها ايه انا عاد انت عايز تقريبنا وتقول ان انا مش عالم يا ابن مش كده والله ما كده ده الاحديث اللي انت ظنتها ضعيفة دي مصححة في مكان تاني والاحديث اللي انت ظنتها صحيحة دي لها معنى ثاني والايات اللي انت بتقول ان الله بطخيها دي لها حدوثها تالتها واللغة العربية اللي انت مش عارفها ليه اخرى. والتوجه العقب اللي اتمخك. متوحضة. استنى بس. مش كده. ليس هكده يا سعد تورد القبل. <تصفيق> ايوا بس انا عندي فتح الباري. على سيديهاي. كمان يمكن مش فتح الباري نسخة الحلبي مثلا ولا نسخة السلفية. لا ده المصيدة على سيديهاي. يعني ما نعرف اذا كانت كابلة ولا ضغط. طيب. وبعدها قريبت المغني في 4 سيار ازاي قريبت في 4 سيار وفهمتو احنا كنا بنقرى المغني الربع الاول في 10 سنين وبعد ما نقرى 10 سنين يقول له بقى ايه خلاص انت عرفت زايد قري انا بقى قرى عشان 10 سنين كتير وبعض العلماء مبني مبني محتاج في الازهر في 40 سنة ف وبعدين جه الشيخ البراغي قال لهم يلا بقى دي لك 40 سنة طب علم ف اعطوه الدكتوراه كلهم لان مراقبوه قالوا له احنا لسه مش بقيناش يا اخوانا مش تك طب ما ينفعش يقوده حلاقو الصحه ما ينفعش يعمل القلب المفتوح فكذلك اللي يقرأ الكتب بالطريقة الهلمية دي والمهم مصممين، المسجد اللي فيه ضاريخ المسجد اللي فيه ضاريخ المسجد اللي فيه ضاريخ المسجد, المسجد اللي فيه ايه ده ايه الخبل ده ده هرس السيدين العراق تضيع وسيدين فلسطين حتى الدعب يدعوش ومهوشين المسجد اللي فيه ضريح والمسجد اللي فيه ضريح سنة. ده بيقول سنة ايه اخبروه ده بيقول سنة. الله انت عبدك الله احكم.